بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرت المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترهم الجحيم ثم تَرَوْنَهَا عَيْنَ اليَقِينِ سُورَةٌ لا تُسْأَلُ عَنْ يَوْمِ